والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وباء أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأن فهي كانت تأتيهم رسلهم بالبغي ناسفا قالوا بنقالوا أبشهم يهوننا فكفوا وتولوا واستغنوا الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتوا وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ بِأَمْرِ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يوم يجمعهم ليوم الجمر ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويرخله جنات تجري من تحتها الأنهى وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اب النار خالدين فيها وبس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن في قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاء.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 وَمَن قَشَحَ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِذ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ